رحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته صدحك الله بالرضا والمغفرة والنجاة من النار آمين وإياك يا شيخ سعد حيك الله وإياك الله أم شيخ سعد عصيين أخوك سعد الشيخنا سعد آه الشيخ كبير علي الله يرفع قدرك الله يكرمك الله عزيز أنا أولا سعيد جدا أني سمعت صوتك الله ليس قد الدنيا والاخره ويسنعك ما تحب في الدنيا وفي الاخره اللهم امين وياك و... والثاني انا انا تلميذك واخوك واذلوك علي الفضلي اتصل من الكويت الله وانت يرضى عليه تجعل في الجنه والديه امين وياك انا اسالك سؤالا تعرفت تعرفت تعرف آخر في نعم. جمعيه مدرك الهدى الخيريه نعم تذكره ولا بينكم يعني قرابه ولا بس الله متى تعرفت عليه من هو قبل سنتين او ثلاث نعم. في الله يكرمك في طاعته نعم. في كانت دعاتني مبره الهدى نعم حاول اقنعهم باني ما اهل لان اجعه لا. لكن ما رضوا يجزاهم الله خير فالحمد لله صار لي استفدت كثير اسمه ادهام الفضلي اي الدكتور دهام الدكتور دهام والله هو الرجل مع... هو يشتغل مع اي مع الهاجي الهاجريين نعم حمدو حمد والدكتور مصلو ما احسنت نعم نعم وأنعم. وأنعم. آه... بعد بواحد يعني كان يهمني اعرفه نادر في مصر اسمه دكتور محمد رسلان كان ايه جاي بدعوه منهم والتقينا هناك وما شاء الله اهلا لأن يدعى ويدعو أحسنت الشيخ محمد تعيد رسلان من مشاخ السلفيين والله من النوادر أيضا يعني في السلفيين كثير في مصر لكنهم على الأسف ينقصون نقص بالغ لأنهم يتكلمون عن الفرق بين المنهج الصحيح والمناهج الباطلة يا سلام عليك وإذا ما بينت الباطل الحقيقة ما يتبين الحق يعني مثل الله يكلمك بطاعة أكثر اللي كتبوا عن التوحيد يكتبون عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره دائما رسائل الأولين وحتى بعض الآخرين مثل الشيخ محمد بن عزيمين لعقيدته رحمه الله هذه ما تبين شيء لأن القبور يقول آمين والخرافي يقول آمين والصوفي يقول آمين والحزبي يقول آمين لأن كل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن الفرق لما تقول الشرك وهذا اللي خلى الله ميز محمد بن عبد الوهاب به وميز كذلك بن تيمية قبله شيخه به انه يضع ال... يبين التوحيد ويبين الشرك يبين السنة ويبين البدعة ما تبين إلا بضدها أبدا رسلان نعم, نعم. نعم. الشيخ رسلان متميز نعم, نعم صحيح أنا طاري شيخ محمد الوهاب أنا أشرح في هذه الأيام كتاب شيخ محمد العبد الوهاب رحمه الله التوحيد في المسجد عندي هنا رحمه الله جزاك الله خير اخترت الخير أي لا شك اشكرك انا انا انا جدا سعيد بالكلمات السابقه لكن عندي سؤال خ... خاص شوية ايش يسعدك في الدنيا وفي الاخره اقوله تفضل <تحضم> شيخي نستفيد من السؤال الا أه... من نجد الجواب فنكون استفدنا من السؤال أن... انت في توابع كثيرا يا شيخ سعد الله يرفع قدرك الله يعظم اجرك لا والله انا وضيع لكن لا لا الله. الله بل أنت يعني رجل والله رجل من من اهل السنه والجماعه السلفيه لان على خير ولا دقيق على الله, الله. في العلم يا شيخ انت من العلماء انت من العلماء يا شيخ والله صحيح شيخ سعد الله أصفر. أصفر. والله تركت العلم انا <تصفيق> يوم تخرجت من دار التوحيد من دار التوحيد ثم بعدها كليه الشريعه قبل قبل تقريبا خمس خمسين سنة لا ما رجعت إلى دروس العلم بس مهتم ببيان الفرق بين التوحيد والشرك والفرق بين السنة والبدعة يعني المنهج هذا هذا في حد ذاته هذا في حد ذاته يجعلكم العلماء على كل حد شيخي قبل أن تفرغ البطاقة قبل أن تفرغ البطاقة صلى يا شيخ هاتني رقمك واكم اعطيك واكمل لا ما اريد اثقل عليك ابدا اسمعني يا شيخ الله الله يرفع قدرك لا ما في اثقال ابدا شات شوف التلفون بين يدي ما فيه إبطال أبدا لا, لا ما اريد الله يرضى عليك لا يا الله يكرم لا. كم لا. الاسم لا. والرقم الله يرضى عليك صل الله يرحم احطه عندي في الدليل عشان اتصل بك ردا على فضل لا تم فضلك لا علي شيخ ابدا انا سعيد جدا اسمع صوتك يكفي هذا بفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة الله وبركاته والله ما أردت أنه الله يغفر لك لا ما بي خسر علي أنا ما أنا بأخسر ولا الحمد الله يغفر يعني من الأشياء اللي جازت لي في محمد سعيد رسلان هو التقشف ما شاء الله. لأني انا كذلك ولله الحمد لحد ما أقل منه متقشف لكنه ما شاء الله يسكن في بيطين إلى الآن وما يرضى المساعدات يعني حاولت ان نعينه الله اكبر بما نستطيع فما ارضي ابدا هذه انا تخصه الله يبيض وجهك يا شيخ الله يبيض يبي ما شاء الله عنده الآن عنده مدرسه في مسجده نعم كان الشباب اللي حوله لما اعطوا التصريح من الحكومه المصرية نعم الحمد لله بدون قيد يعني يخلوا مناهجها كلها سلفية الحمد لله والله فضل من الله عز وجل هذا نادر في مصر لأنهم دائما يرفطونك منهج الأزهر نعم, نعم نعم منهج الأزهر فاسد من أيام صلاح الدين رحمه الله صدقت, صدقت. فسلمك الله أعطوه تصريح الشباب اللي حوله تعادت الشباب قالوا نجمع تبرعات عشان نبني معهد فكلمته وقلت له والله يا أخي ما أنصح لك إلا ما أنصح لنفسي والإخواني دعاة لله على منهاج النبوة لا لأنك تترك تخليه في المسجد علشان أي وحد يدخل المسجد يستفيد حسنت وكذلك الأمن ما يخاف من موراء الجدران لأنه يقدر أي وحد يدخل ويسمع صحيح فجزاء الله خير وافق على ذلك ما شاء الله والله انك ناصح يا شيخ نعم اقول والله انك ناصح لمن اسمع عجيب ما. انه يوافق هو لانه جزاها الله خير انا بالنسبه له ما اصل ولا <تصفيق> الا كعب في العلم يا شيخ انت تبارك ال... و... لكن ابدا يقبل مني أي شيء اقوله الله يجزاك مو يزاك خير جزاك <تصفيق> خيرا الجزاء امين ويا فامن ويا كان بيبوقع السؤال بيبوقع. الله يرضى عليك عشان ما أنسيك الله يرضى عليك أنا إنما آمين. اتصلت له وأنا تحيا فرصة لهذا السؤال لأن انا في دفاع قوي جدا عن الشيخ علي الحلبي نعم الشيخ علي الحلبي وأنت تعرف يا شيخ سعد نعم. بدعه الشيخ ربيع هدنا الله وإياك وإياك آمين أنا أدافع عن الشيخ وقول وين بدعه الشيخ ربيع فالشيخ سعد الحصين الشيخ العباد الشيخ فلان،, الشيخ فلان ما بدعه حجتهم يقولون الشيخ سعد والشيخ عبد الرحيم العباد والشيخ فلان وفلان وفلان ما عرفوا قلت كيف مشايخ <تصفيق> لا بس بالعكس هذه لا يمكن يقولونها علي يمكن يقول على الشيخ العباد لكن انا عاشرته 22 سنه ما شاء الله لا هم يقولون اخر شيء قوله في وحدة الاديان ما عرفها الشيخ سعد ولا لا اعرفها لكن هو ما يقول بوحدة الاديان عنده كتاب خاص في هذا الامر نعم حسنت سلمك الله لكن الخطأ اللي اخطأ فيه هو اولا خروج في الخطبة خطبة الجمعة نعم. لا يجوز الخروج فيها عن عن سلمكم الله انا ال... عن القران وال... والحديث جيد و... واقوال الأمة في لا يجوز الخروج الى الطوارئ والحوادث جيد انا اعتقد انها في هذه خرج نعم جيد ومع الاسف ما احد ينكر عليه هذه الا انا احسنت جيد قليل مثلي يا الله يا سيدي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ابدا ولا مرة واحده في حياته في... لما عشر سنوات خطب في المدينة نعم ما تكلم مرة واحده في حادثه احسنت على عظم الحوادث اللي مرت بالمسلمين والاسلام احسنت فسلمك الله هذه اخطاء فيها لما اخطا نعم دخل الخطا الاخر احسنت تكلم عن رسالة عمان نعم وعن رساله عمان فهم منها انه يقول بوحده الاديان والشيخ علي يقول له انا ما افهم من هذا ذلك نعم ولو فهمت ما أيتها الله بيض وجهك والله سلمك الله لا. مع الأسف أن الناس دائما لا. في الحكام لا. يعني لا. يحطون عليهم الشر وينسون الخير وللحقيقة أن سلمك الله يعني أنا جبت أكثر من مرة لا. أقارن بين المحكومين والحكام لا. أنا أقول ما عمري شفت حاكم الحكام المسلمين يروح يدعو غير الله من المقامات والمزارات والمشاهد بينما المسلمين مع الاسف في مختلف فئاتهم المثقف والعامي والحزبي والحركي كلهم مع الاسف يروحون بال بالمئات والالاف والعشرة الالاف والملايين احيانا عند البدوي وغيره نعم صدقت فأنا ما عمري شفت حاكم أبدا يذهب شيخ ثاني في الأردن نعم الإسلاميين نعم يبون يكيدون للنصارى فبنوا صنم على صنم صلاح الدين رحمه الله نعم. على فرسه اي <تصفيق> يبون يكيدون للنصارى نعم صدقت يكيدون للنصارى بأسوأ ما يفعلون نعم نعم فلما شافوا مش عيش العشائر اللي هم موالي للملك في الغالب نعم لما شافوا هذا قالوا سيدنا الحسين نعم أولى بأنه حط له تمثال من صلاح الدين الكردي حط له تمثال فسيدنا أولى فحاولوا سلمك الله حاولوا رئيس الوزراء حتى وافق ان يحط له تمثال وصنعوا التمثال وحطوه قدام مجلس الوزراء هذا في جاء الملك حسين دفتتح نعم قال ان سيدنا النبي الله جاء الله صلى الله عليه وسلم عليه جاء لهدم الاوثان التماثيل نعم فامر بهدمه ماشاء الله ولوضع له تمثال ابدا الى اليوم ما شاء الله لا له ولا لا لولده عشان ولا لابيه وجده عسى الله يكثر فهله هذا الشيء الثاني ان الملك حسين اوصى بان لا يبنى على قبره قبره الى الان تراب احمر الحمد لله الحمد لله هذه ما على لا يفعلها أكثر الحزبيين يعني انا علمت ان واحد من الحزبين من كبارهم نعم. في الاردن انه راح يذبح ذبيحة عند قبر النبي شعيب لم ويفعلون أشياء كثيرة مع الأسف لا يفعلوا على الحكام فالحكام مع الأسف لا يرى منهم إلا الشر مع أنه حتى من أسوأهم القذافي نعم ثاني يوم جاء ألغى بيع الخمر في كل ليبيا مع أنها كانت في أيام السنوسي نعم نزرناه مرة في مؤتمر مؤتمر سلمك الله تعليمي نعم وما رضي قابلنا لا في مؤتمر وزراء ما قابلنا بحجة أنه بحجة أنه معتكف أربع شهور نعم نعم, نعم نعم ومع ذلك لم أجد مطعم ولا مقهى ليس في خمارة الله أكبر وقد ذاه في عهد ثاني يوم شال كل الخمرات الموجودة إلى اللحظة هذه أعمل عجب سبحان الله وأعرف أنه بنى مسجد لل... للي يسمونهم الإسلاميين المسلمين السوج وهم يسمون نفسهم أمة الإسلام في الغرب نعم نعم وهذه أكبر مجموعة وأقوى مجموعة والاظبط مجموعه في امريكا نعم لنا لهم مسجد ببلده ملايين دولار نعم نعم نعم نعم ويسلمكم الله يعني فيها اشياء كثيرة حتى اني مرة رحت لمه مع جماعه التبليغ نعم اظن يمكن 30 سنه او هذا هذا المشهور اللي قالوا خرجت معه وعرفتهم تمام المعرفه هذا هو اللي يقول ان انا خرجت معهم مرات نعم, نعم. لكن يسلمك الله هذه من الناس اللي زرناهم نعم لما يشوفوا موظف يعني له اسم فيروحون به للموظفين الكبار نعم من اللي راحوا به لهم السفير الليبي نعم استقبلنا استقبل طيب وعرض علينا الإعانة المادية نعم وهذه مع الاسف نادر سفارة عربية أو مسلمة تعرض المساعدة لكن ربما لأنهم عرفوا أن التبليغيين صوفية لا والله ما يدرون ما يفرقون لأنهم, لأنهم مثل ما لوهم يعرفون سأن ما يعرضون لأن, لأن التبليغيين ما يأخذون فلوس لكنهم بنوا هذا المسجد في في سلمك الله في لغير التبليغيين نعم نعم و... وكذلك اعرف لهم اكثر من مثل هال الامر فهم يخطئون ويصيبون لكنه عد نعم. ما, هي... ما هي... س... ساقول لك شيئا يثلج صدرك انا والله احييك يثلج صدرك برؤيتي <تصفيق> يا <يوم بيعمل. تصفيق> كذلك ساقول لك شيئا يثلج صدرك واسال الله ان يكتب لي وسانشره باذن الله على الشبكه حياك الله في سلام من السنين نعم. جئتك فقلت لك يا شيخ سعد نريد أن نبني مسجدا لأهل السنة في منطقة الرافضية في العراق أحسن. فقلت لي بالحرف او قريبا من الحرف لا أرى ذلك نعم صحيح أحسنت. دائما نقول هذا نعم دائما نقول لأهل السنة صلبوا في مساجد الناس لعلهم يستفيدون من سمتكم ومن عبادتكم ومن طريقة أداءكم للأحكام هادة الشرعية ليس هذا لأنه إذا فار كلنا ما قلت هذا في وقته نعم في وقتها لم تقول هذا قلت, قلت ما هو أعظم لأن كانت القضية أني في أخبرتك أن تلك المنطقة ما فيها مست السنة واحدة وكلها حسينية فقلت آه. لي لو بريتموه أخذوه منكم هذه ملاحظة كذلك ورأيتها بعيني يعني ما أصدر إلا عن شرع الله أو شيء أراه بعين أحسنت وهو الواقع فعلا الأمر كما قلت فيما بعد هم عدوا على كل مساعدة أهل السنة أو أغلبها واخذوها بعد ما فقط الرجل هذا, هذا, هذا اللي حصل دقيقة واحدة الله يكرمك الله يحفظ وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واخيرته صبحك الله بالرضا والمغفرة والنجات من النار اللهم امين وإياك وإياك وكل موحد واصلح الله لك النية والذرية والعمل امين وياك وكل موحد وثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكل مسلم اللهم امين وإياك وكل موحد بارك الله فيك عسك ان شاء الله طيب احمد الله إليك الله يبيض وجهك هذا, هذا الشيخ علي علي الفضل من غير شيخ الله احفظك نعم على الله مقامك بالدعوة إلى سبيله على بصيره اللهم ما أمين وإياه كل موحد الله بيه وجه وعلى منحج نبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه وصحابته رضي الله عنهم اللهم ما أمين عد والله أمس اتصلت بك لكن الخطوط سيئة في الليل لا لا بس لو تعطيني, لو تعطيني تلفون ثابت هل عندك تلفون ثابت؟ بلا عندي تلفون ثابت لكن أنا الآن انا في المسجد اه اه اه اتصلات عندكم صحيح انتم مبكرين عنا ما شاء الله سابقيننا بالخير اللهم لك الحد و اياك الله يبايد وجهك دايما اهل الكويت يسبقوننا بالدين و بالدنيا و اشأل الله ان يجعلنا من السباقين في كل مكان في كل زمان انتم اصلكم من العراق انا نع... طبعا الفضول تعرف انت اصولهم نجد ايا لكن... اصولهم نجد صحيح إيه؟ إيه؟ من اي نجد والله انا ما عرف بالدقة لكن آه آه. لأن, لان انا اصلا انا اصلا من العراق نعم. من اي مكان في العراق مكاني في العراق من الناصرية يعني كان اصول معروف في الجنوب في الجنوب وظاهر اكثرهم أكثر شيعة وهو كذلك <تصفيق> شكوة الى الله كان الله. فيها واحد من اخواننا الدعاة حبيب توقفه الله قديم ظاهر عمر يمكن... ها قبل كم يمكن قبل 20 سنه يعني قبل قبل احتلال الكويت او او بعده بقليل ما هو من دعاة دعاة سعوديه دعاة الدوله ها ما ما يجعل من الشهداء الله يجعلنا شهداء والله, والله نسيت, نسيت وكذلك واحد ثاني في بغداد عبد, <تصفيق> عبد كذا السكّار او كذا نسيت والله اسمه اسم منتشر في العراق وقتل في بعد, بعد احتلال الكويت لما رجعوا وعزة إبراهيم استغل الوضع للتحرك على السلفيين لا لا لا فقتل مع من قتل في ذلك الوقت طيب شيخي قبل أن تنفد بطاقتي أريد أن فقط وليش ما تعطيني تلفون ثابت وأكلمك بعد ما ترجع للبيت أحسن لأن هذا الجوال ما يبيني ولا نبقى به ويعرف أني ما أخذ جوال ولا نأخذه إن شاء الله قبل الممال الآن أنا شيخي فقط الآن ما سألتك عنه هانفا عن الشيخ علي الحلبي ما سألتك عنه انا سألتك وقلت لك في وقتها إن الشيخ ربيع قد بدعه فقلت يعني الله يهدينا وإياه ثم قلت الشيخ أخطأ فانا لا, قل... لا, لا لا لا لا انا اقول الشيخ نعم. ربيع له رايه نعم. ولي رايي نعم لكن انا ما اقول اخطا نعم. لانه قد يرى رايا ما هو اعلم مني نعم. نعم. قد يرى رايا انه اراه لكني انا اعرف منه منذ منذ عرفت علي الحلبي من اول رساله طبعها نعم جميل طيب وهي, ته... وهي تحقيق البيقونية صحيح لكن شيخي الان هم هم قبل 30 سنه هم يقولون عنك بعض المشايخ الذين لم يبدعوا الشيخ علي الحلبي يقولون انه ما اعرفه ولا يدرون عن وحي ال... وحس الوجود ولا هم مش عارف ايش حس كيف, كيف ما نعرف بعد 30 سنه من, ال... من المعرفة المعرفه يقول ذلك هم يقولون ما... هم يقولون ما وقع منه باخره ما يدرون عنه لا ابدا لا نسمع كلامهم ونتاكد منه لانه لابد من التثبت نعم جميل ما نز... ما نقول عن احد ان في خير او في شر الا بعد التثبت ان الله سبحانه وتعالى قال ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صحيح هذه يعني... وردت وردت في صحابي حسنت اذا انت تلوه عن موطي إذن... واحد من الناس اذا يا شيخ سعد انت ما مرت ايته ورايته في, في هذا المسألة فقط من, با... فقط من باب تخطي الشيخ علي الحلبي لا تبدا لانه اريد انا ان اقول عنك نعم لا لا, لا نعتقد ان الشيخ علي الحلبي من خير علماء الشام في هذا الوقت الله يبيض وجهك الله يبي الصلي بل... الحقيقه منذ عرفته الله يبيض يعني بعد ما وفقه الله سبحانه وتعالى نعم. طبعا هو درس على يد الشيخ الارنؤوط شعيب الارنؤوط نعم. نعم. نعم درس معه لانه اشتغل معه سنين صحيح فنعمه الله بدراسته معه وين كان منهجه يخالف منهج الشيخ شعيب نشك شعيب عنده تمشجر لكن الدراسه في فيما يتعلق بال بال بالفن فن ال نقص على فن التخريج نعم. هذا شيء ثاني ما له دخل في دخل في العق... الاعتقاد والعباده طيب فهمندو يعني الحقيقه منذ وفقه الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين جمع بين التدريس نعم والتاليف الان يمكن اتلف ما يقرب من 200 مؤلف ما بين تاليف وتحقيق نعم نعم نعم صحيح هذا نادر من من العرب من صحيح على الهوى من اهل السنه الصحيحه الله يبيض وجهك انا سانشر عنك يعني انا استاذنك في ان انشر عنك نعم نعم دمان ما لا حرج, ما ما لا حرج. الله يبيض وجهك لا. ويرفع قدرك صح الله يبيض وجهك كذلك. ويرفع قدرك ولو اعلم ولو أعلم عنه غير ذلك لقلت لكنه يخطئ مثل،, يخطئ مثل ما يخطئ اي بشر احسنت وهو كذلك صحيح اليس مضر من العيوب وليس مقروما من الخطا هذا ما نقول يحاول بعض الاخوه ان يلزمونا بالتبديع تبع للشيخ ربيع فقلت يا اخو الشيخ ربيع عالم ورجل من اهل الجرح والتعديل ورجل فاضل ورجل علام او على راسنا لكن يا اخي ما انتلزمني اني اتبع قول انا مختلف بكلام الشيخ سعد مختلف بكلام الشيخ العباد مختلف بكلام الشيخ. ما رايت ان هذا الأمر يستدعي التبديع لا والله ما شاء الله أنا من خيرة من عرفنا نعم. يعني لا أظن في بلاد الشام الآن نعم. خيرا منه نعم أحسنت في العلم وفي العمل الله يبيض وجه أو لنقل الجمع بين العلم والعمل احسنت أحسنت هذا رأيي أنا في الشيخ الحلبي انا هذا رأيي لله. في الشيخ الحلبي الله, الله يبيض وجهك يا شيخ ويرفع قدر وإياك لما يحبه ويرضعه وأنت كذلك بس وش اللي جاء بك في المسجد الآن هل أنت مثلي تقيم احيانا في المسجد لاني انا اقمت سنتين وانا اقيم في امريكا في مسجد ما شاء الله موطول السنة بس رمضان رمضانين وراء بعض ما شاء الله عليك اقيمها في المسجد واصومها في المسجد ما نستطيع المسجد. ما أنا ان نلحق بك يا شيخ سعد انا كنا <تصفيق> انت انت الان ما شاء الله في المسجد وباقي على الصلاة عندكم يمكن اكثر من ساعة باقي ساعتين تقريبا صحيح. زين اي باين آتي مبكرا انا وابني هنا في كل زين الله يبارك ما يبقى. في افضل من المسجد لانه خير يساعد على الخير يعني انا لاني له الله سبحانه وتعالى ما يسر لي الروحه للمسجد بسبب مرض او نحو ذلك نعم ولي يعني اسى مو لمجرد اني ابحصل على 25 درجه او 25 درجه لكن لان المسجد شجعك على تكمل الذكر بعد الصلاه والنوافل قبل الصلاه وبعد الصلاه والله والله اني انا جدا جدا جدا سعيد اني تحدثت واستفدت منك, منك. انا ودي ودي الله يجزاك خير ويا. انك يعني يجزاك الله خير ردا على تفضلك بعد الله بالاتصال بما انصح به نفسي وهو ألا نشتغل بهذه الأمور الله الله يعني نعم سنت. يعني إلا أنهم مع الأسف يضيعوا وقتهم الآن في وش رأيك في فلان وش رأيك في فلان ما شاء الله عليك يا أخي عليك. هذا الله يبي يتولى جزاؤهم سنت. والله يبي يتولى حسابهم سنت. ونرجو الله يتجاوز عننا وعنكم وعنهم جميعا آمين حسن فهذا الذي أقوله. وكل أقوله وكلهم وكلهم الناقد والمنتقد نعم. كلهم إن شاء الله على خير سنت. إذا كانوا رجل. إذا كانوا ماشيين على منهاج السنة حسنت حسنت ولكن يرون شيء ونحن نرى شيء آخر فأنا يمكن لو تطلع ما أظنك تعرف الموقع اللي باسمي في الانترنت نعم نعم اطلعت عليه نعم نعم. نعم فيه عدة مقالات من النوع أظنني ذكرتها لك نعم ما شاء الله التهارش بين السلفيين صد عن سبيل الله حسنت صدقت فده خطاب من حق ومن حق المسلم السلفي على السلفي نعم. ومن حق وكذلك الفرق بين السلفي والصحفي والفرق بين السلفي والمريد الصوفي والحزبي احسنت كل, كل هذه تحذر مما حذر نفسي من وهو